وما يتكلم بهذا القران تبعا لهواه إن هو الا وحي يوحى ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى علمه اياه ملك شديد القوه هو جبريل عليه السلام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 إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسِ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى فلا حظ لها في صفات الألوهية سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم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 وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّوْ أَرَادُوا أَن يَشْفَعُوا لِأَحَدٍ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 حتى يقوم مقامه، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأعرض أيها الرسول عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها.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 لا يخفى عليه شيء من ذلك فلا تمدح أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أفرأيت الذي تولى أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه وأعطى قليلا وأكدا وأعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته ومع ذلك هو يزكي نفسه أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب أم لم ينب بما في صحف موسى أم هو مفتر على الله أَمْ لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الْأُولَى التي أَنْزَلَهَا الله على موسى وإبراهيم الذي وفى وصحف إِبْرَاهِيمَ الذي أَدَّى كل ما كلفه ربّه به وأتمه ألا تزِرُ وزارة وزراء أنه لا يحمل إنسان إثم غيره وان ليس للانسان الا ما سعى وانه ليس للانسان الا ثواب عمله الذي عمله وان سعيه سوف يرى وان عمله سوف يرى يوم القيامه عيانا ثم يجزاه الجزاء الأوفى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 وأحزن من يشاء فأبكاه وأنه هو أمات وأحياء وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيى الموتى بالبعث وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى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 وانه اغنى من شاء من عباده بتمليكه المال واعطى من المال ما يتخذه الناس قنيه يقتنونه وانه هو رب الشعراء هو رب الشعراء النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله وانه اهلك عادا الاولى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 تجادل ايها الانسان فلا تتعظ بها هذا نذير من النذر الاولى هذا الرسول المرسل اليكم من جنس الرسل الاولى ازفت الازفه اقتربت القيامه القريبه ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون ان يكون من عند الله وتضحكون ولا تبكون وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه وأنتم سامدون وأنتم لاهون عنه لا تبالون به فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدوا لله وحده وأخلصوا له العبادة